وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظل صَاحِبُكُمْ وما ووى وَمَا ينطق عن الْهَوَى إن هو إلا وحي يُوحى علمه شديد القوى ذو فَاسْتَوَى وَهُوَ وهو الْأَعْلَى ثُمَّ ثم دنا فَكَانَ فكان قابق أَوْ سين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفط على ما يرى ولو قد نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة يغش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 والأولى. وكم من ملكي في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو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 أَفَرَأَيْتَ الذي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وأكدا أعنده علم الْغَيْبِ فهو يرى أم لم ينبه بما في سحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزروا زرة وزر أخرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المُنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو غنا وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة هو فغشها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذكره